واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإكروا نعمة الله عليكم إذ إل كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمته إخوانا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 فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ هُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ